قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ وَقَسَمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ في سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى على الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا يُنْزِلُ مِن سَمَاءٍ مِّن مَّاءٍ فَيَجْعَلُهُ قَطْرًا ثُمَّ يُمْطِرُ بِهِ تبارك الله رب العالمين تدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين فهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا شقناه لبلد نيت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل السمراء